طقطق طقطق طقطق غنوني مدح وثنيه السجاد وبن البنقر ومدحك لنا صرت محتار ابدأ وامدحي نور وكل ما عنده باقة زهور لكل معصوم ورده فاحة تعطور اذا جاي ريد نشده يوفي الى السجاد شاعر واملى البرور وذا اثني فضت بحور ويظل البال طاير بين الابدور واذا ظلت حاير انا معذور صلي صلي, صلي <تصفيق> اما بيصلي كل ما امتت صلي عليك الله يصلي <تصفيق> وصلي صلي صلي العثرا صلي كل ما عليك الله يصلي قالوا لي حيرت البال يا البال منك حائر يا النهايم ببحور الاله والبال منك حائر في هالبيتين بين البدعين في هالبيتين بين البدعين حيرت العالام girte la ja إذا بديت وصفي دعي لشعار وحارش لون أوفي ش عندي أفكار وأي أوصف تكفي لشمس لنهار وبين الناس أصفي وأنا محتار وبحر لشعار منك ش اللي أختار على السجاد وابنا الوصف حار لكل موصوف معنى يحمل اسرار بجنه تصير جنه من هالاطهار صل صلي صل لي يا النبي صل لي اللهم صل ربي على صل لي صل يا ربي صل لو سلم صلي ربي صلي قالوا له لو بس بيتين لو مع لكن قمر توصف بهم هالبدر لو مع لكن قمر حملت الدال قلت لهم زين حملت الدال قلت لهم زين من هاي العال من هاي العال دربك قلتنا من هاي كده أطريه مرة بي ينعاد سما يلوح بدرة ونورة يزداد وفي كل أفكار يطره زين الأعباد وفي فكرة بان باسم الباقرة مجاد عليه النور ينزل بالعلم جاد ومن نشواق يرسل القلب زاد في مدح الروح تحمل بهجة وعياك صلي صلي النبي صلي, بصلي. صلي. على الساجد صلي الباقر صلي وصل لي صلي اعلهم صلي على صلي على الباكر صلي, صلي, صلي, صلي, صلي, صلي, صلي قالوا لي سرت الروح والبال ويا الخاطر لو صافك فك كل نفس تروح والبال ويا الخطر مدحلفنا اولاد حسين مدحلفنا اولاد حسين قريت العالم قريت العالم قالوا لي امدح ودني سجاد ابن الباقر ومدحت كل